نبدا بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم بسم الله ترحيبا بكم جل في علاه لما شملكم ايها الاحبه يا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 الاوزان غير اني اخطوها من فؤادي وقصه من جنا شام هي الشريعه عين الله تك لا ا فكل ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا ربي بالماء an al-madīnatu تشتو بالقصد ومع الأنسام تاتف بالنشي ننظم الكلمات هي قد فريق ننظم الكلمات ترحيبا بكم جل في علا لما شمكم نبداو بسم الله ترحيبا بكم جل في علا لما شمكم ايها الاحب يا شاد المحبه ايها الاحب يا شاد المحبه القلوب رحبا كي تضمك وتلتقي جدوب ومع الانسامي تنتف من نشي نمهم الكلمات يقضن فريد نمهم الكلمات يقضن فريد طب تجرب يا صاح وطف ماتري مرحبا أهلا تهداك الورود حبكم يا في الله المجيد مرحبا أهلا تهداك الورود حبكم يا علو في, المجيد, أهلاً أهلاً يا علو في المجيد وبه نلقى في دار الفلود وبه نسمو للنهج الرشيد يا إله الكون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 tamul kalimat yaqdin farin namul kalimat fiqdin farini fa I